الباب مئة وخمسة باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته عن جبل بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه